Sayfa 60, ayet 84. 84a Kul amennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrâhîm ve İsmâil ve İshâk ve Ya'kûb ve'l-Esbât. Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ve alâ İbrâhîm ve İsmâil ve İshâk ve Ya'kûb ve'l-Esbât. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 ''Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile alaynâ ve mâ unzile alâ İbrahim ve İsmâ'île ve 84- ''Ve mâ ūtiye Mûsâ ve Rabbihim.''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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ 84 84a 84b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 Kul amennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrâhîm ve İsmail no ve İshâk ve Ya'kûb 84c Lâ nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu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 لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين منهم له مسلمون لا نفرق بين منهم مسلمون لا نفرق بين منهم له مسلمون 84b 84c وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ وَنَّبيِيونَ مِرِّهِم لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ له وَمَا أُوتَ موسى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِِّهِمْ لا لَا نُفَرِّقُ له لا بَيْنَ أحد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون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 وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين وما يبتغي غير الإسلام دينا يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين وما يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل من وهو في من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين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 ''Ve men غير gayrel islami dinen felen yuqbele min ve huve fil âkhirati minel khasirin'' ''Ve men yebteğ gayrel islami dinen felen yuqbele min ve huve 84 C 85 ''La nufarriq beynâ ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun'' ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين،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 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل من مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 66 كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق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 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق 86b وشهدوا ان الرسول حق البينات والله لا الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهذن قوم الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم والله لا يهذن الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم والله لا يهذن الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم البيانات والله لا يهذن قوم الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم البيانات والله لا يهدي القوم الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهذن قوم الظالمين وشهد أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهذن الظالمين وشهد أن الرسول حق البينات والله لا يهذن الظالمين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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 86A 86B الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي الظالمين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 وشهد أن الرسول حق وجاهم البينات والله لا يهذن قوما ظالمين كيف يهذن الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهد أن الرسول حق وشهد أن الرسول حق وجاهم البينات والله لا يهذن قوما ظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم والله لا 87 اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله هؤلاء كجذاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هؤلاء كجذاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هؤلاء كجذاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 اولئك جزاؤهم ان الله والملائكه والناس اجمعين اولئك جزاؤهم ان عليهم الله والملائكه والناس اجمعين 86b 87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 وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 88 قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينظرون.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 قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 قاليدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قاليدين فيها لا العذاب ولا هم 89 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 88 89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 قَالَ الَّذِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من بعد بَعْدِ ذَالكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم. فِيهَا تَابُوا 90. İnnələdin kafırı بعد imanı him, then mazdado kufra, lan tuqbel tawbet hum, ve بعد imanı him, then mazdado kufra, لن تقبل توبتهم وأولئكهم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئكهم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم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 89, 90. İlla min bagdi zalk ve acslahu. Fina Allah gafur rahim. Inna kileri kafar bagdi imanim. Thum azdau kufra. Lantu qublat ombatum. Lantu Ve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 İllellezine tâbû min ba'di zâlike ve aslâhû fe inna allâha gafûrur r-rahîm. İllellezine keferû ba'de îmânihim, thummezdâdû küfren len tukbele tevbetuhum, len tukbele tevbetuhum ve ula'ike إن الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ان الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ان الذين كفروا وامات وهم كفار فلن من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى إن ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى إن الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى إن ان الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو افتدى إن ان الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو افتدى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 90, 91a. İnna ladin بعد إيمانهم ثم ازداد كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. İnna ladin kafaru وماتوا وهم كفارٌ فليقبل من أحدهم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 <gülüyor> 91b هؤلاء ك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هؤلاء ك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هؤلاء ك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هؤلاء لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار fo'lun yقبل من أحدهم ملء الأرض دهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض دهبا ولو افتدى به Ula'ike lehum adabun alimun ve ma lehum min nâsirin. İnnel lezîne keferun ve matun ve hum küffârun felen yukbele min ahadihim mil'ul ardı dâheben ve lev 92.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 لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وَمَا تنفق مِن شيء فإن الله به عليم. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم.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 لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا تُحِبُّونَ وَمَا شَيْءٍ فَإِنَّ بِهِ 91b-92 أُولَٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ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 Län Sayfa 60 toplu halde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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ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 وَمَا تُنفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ